يا من غادر السفينة كان بالأمس على الشطي ينتشر الغرق فكيف أصبح اليوم بينهم يصارع الأمواج رضيت بالدون أم أسلمت للنكد أم السراب لا عينيك برمد رضيت بالدون أم أسلمت للنكد؟ أم السراب ابتلى عينيك بالرمدي أم هل بلوت المنا والشمس ما وقفت والعمر متصل والدرب في مددي أم هزك البغي والأيام دائرة والحق يعن على الأعداد والعدد لا تحق تَبَدَّلَ الْهَوَى يُنْجِيكَ مِنْ كَبَدٍ فَإِنَّمَا خُنِقَ الْإِنْسَانُ فِي كَبِدِ وَجَنَّةُ الْخُلْدِ تُنْسِيكُ كُلَّ مُسْبِغَةٍ انعم بذاك النعيم من ناظر هل بات ينهيك ما ينهيك من متع فاذكر بربك ما تلقاه بعد غدي أم هل تغشك طاع الطريق ضحا وحبلهم يا أخي في الله من مسدي أم هل غردت بكث رساة طيل هنا فالحق لا يبتغى من كثرة العدد دنيا تربت على الثلغيص فالكسقت بطبعها كالتصاق الروح بالجسد محبوبة قوتها وجدان عاشقها أعوذ بالله من نفاثة العقدي تزينت لصياد القوم وابتسمت والسم في ثغرها فوق الهات ندي انت أين المنى التي شمخت بها فاعظم الغبن إزهاق المنى بيدي غشاوة الدرب في عينيك شاهدت ان السق مجتوى جنبيك من أمدي والنفس كالموج تهوي الرياح بي والذئب يغريه قاص البهم بالرصد والفقر بعد الغنى دم ومسكنه والغي بعد الهدى عار الى الأبدي وكل نفس أهينت بعد عزتها فليتها قبل لم تعزز ولم تسدي قد كان لي فيك آيات وموعظة تزف وبل الرضا بردا على كبدي قد كنت عند حدود الله إذا وجل فما لك اليوم لا تنوي على أحدي أين التلاوة والعبرات مسبلة أين الأحادث ذات المثل والسند أين العلوم التي أسددك وذقت ما ذقته من عيش الرغد ما لي اراك حسير الطرف منهزما وكنت بالامس تر يا قل لكل صديق ماذا اسطر والايات بينه وانت تعلم ما يلتاع في خلدي لكن تنادك اشكال جاني ومعذرتي اني محب وماهو الحزن بالفلد ان لم يكن في الفؤاد الحر من قبس فليس يجدي كما اعددت من عددي فخشيه الله اطواق النجاه وما يغني النفوس بهاء لما سقطت أمامي وانجلى بصري عزيت نفسي وثار الخوف في اودي واحلولك كلمات البشر في شفتي واظلم الكون في عيني على عمدي ومهجتي وترت فالنفس مائسة كأنها قبل لم تبسم ولم تزدي أأنت من يشتري الدنيا بباقيه ويشطف الزيف والبهتان بالرشدي قد كنت بالأمس في درب التقالنا فلا تكل طعمة فالا لكل ردي عرى العقيده جلت عن مساومه ما قيمتي في الملا من غير معتقدي قد كنت ابقك للخطب بالجليل فمن لغيه بالغم والباساء والكمدي ابليس يغريني والاهواء عارمه اني اعوذ بواجهه الواحد الصمدي يا مالك الملك يا من عز عبدو كما رفعت زوايا بلا دليل ثبت فؤادي وكف في كل معصيه ما لي سوى ملجئ بالواحد الاحد يا صفو دروب بشك شائك بلا ركب ولا زاد ولا مدد إن الآن أتبقى وهي غالية وإنما تعصف الأمواج بالزبدين